سورة الحاقة بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة من الحاقة وما أدراك من الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة تصورة الحاقة القيامة السيسما الربين الاحنين يتشعر الحانان الحاقة القيامة هذا شو من الحاقة ماذا حصل ذا شو للحاقة الشد ثمود أذ عاد سوى السنين فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام الحشومة فطر القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ما الثمد ذي النقران الشرعياض إثني صقحان مذعد نهني ذي غنقران الصوض نسحق يقوان يصل القسيد فلسان السبع ليالي وثمانيام مبرمي حفزي بواش أصدر الضكس الغشية أغرين بحار الجدارية أتزانتين مرة فرغت إلا وث رضي قلت وجاء فرعون ومن قبله الموتفكات بالخاطئة فعسوا رسول ربهم فأخذهم أخذت النرابية ذنذن الدنوه ذا مقرآن ففرعون ذو الث زورا في مدين قوم لط أعصن النبي عن يدمسن ثدميقوان إنا لما طغ الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية نكونين مدفظا ومان نسرك في كون في سفنان نقمثك ندم مكثيم تسرث من الضغط يلينا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية مصودا ذلب وقبريذ ألف ذنثم وثي ذلال غفيف وقبريذ فزعا أشن نقدر الشرخوخ الشرخوخ للمصيبات مقرأت في هنا واش تنشقق نتجتف الشنار حيفث والملك على رجائها ويحمل عشرة بك فوقهم يوم ايدين يومئذ يوم لا تخفى منكم خافيه الملائكه في فنر عرش العرش السنه ثمانيه يرسن السن كنيد سعدين ورث الفرحة دهوان فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية كلوا أشربوا هنيئا بما أسلفتم في الليامي الخالية ونميدف كانت تكتب تيس فويفوس هذا سينيا أخ أصغر متكتب تيو هذا فرح أحصيغ حسبت نمرير نستاذيث ما يشتير هان ذي الجنثني يعلان رثماريس خرفا علقا أجنديني سلحنا أتشيث أسوث صحا ون سحرك النث الزورم ذو قسنا مني روحا عن أهدي الدنيث وأما منوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابية ولمدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أنا عني مالية هلك عني السلطانية و نمد فكان فكثفتيش عرفت شصر مع شيني اوه ربي اردت كيفك كثفيو يوبديتش وراري مغرحيشا بيهو منات غير موت دمعه في الشينو ارد غريا فرجينو فوش و زمروا خذوه فقولوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المشكين أزنديني نسوفان أدم ثتسر مسرق يول ثيرم تذجه النماء ثسر سرم سبعين ذغير أسني ثتسا مثع على خطر ميد الله يخفر الله العظيم ورسيقار شكسي في الليل فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غشلين لا يأكله إلا الخاطئون أسا ذريسين أحبيب ولا المكرم صوار صد القيح إذن ذويه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 نشتر ذوال من الرسول القرآن أجيب يشعان لقدر ذم القرآن ليس ذوال مدعه أقريريث وذي سيمنان ليس ذوال وزجان أقريريث وذي سمكتين يشد غربة الخرقية وَلُوْ تَقُوَّلَ عَلِنَا بَعْضَ الْقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثم لقطنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين لو كان دي جير فلانه شالهدره ورشدنا النيه اصلا تفكفوش يفوش اش زربول يجون لي هو نور يجمي اكن في حدذه للمتقين وإنه لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحصرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم النسان دسم كثير مؤمنين القرآن أقل أقلق نعلم يكلان وثي شدفن القرآن النسان تشحط الكفار هذا الحق ريف يعشك سبح শিশ মজী রম খরান হদাসি বোয়াল